اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته واستنصرك فنصرته واستهداك فهديته واستغفرك فغفرت له وتوكل عليك فكفيته ومن دارك دار السلام أدنيته برحمتك يا أرحم الراحمين